ووصينا الإنسان بوديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ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 المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه Zalikum xayr ilkom inkum tum tâlemun. Inna ma tağbun min don illahi ausanun ve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 Qul siru fi al-ard fa Allah yinşen şeyin qadiid. Yezb men yashaa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 كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا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 Sümmeyecekler. Söylediklerini dinleyenler. Söylediklerini dinleyenler. Söylediklerini dinleyenler. Söylediklerini dinleyenler. Söylediklerini dinleyenler. Söylediklerini dinleyenler. Söylediklerini dinleyenler. هاجر إلى ربّه إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا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 اِنَّ فِي الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ اَمَّا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ اِلَّا اَن قَالُوا بِعَذَابِ اللَّهِ إن كنت مِنَ الصادقين Allah bize "Rabbim, sırni ala al-Quomül Mufsidin. Vellamajaat Rüsulüna İbrahim bil-Bushra. Galu, inna muhliku إ أَهلَهَا كَ ظَالمِين آلَ إِ فِيهَا لُقَ قال نَحْنُ أَلَمُ بِمَن فيهَا لَُ نَججَّهُ وَأَهلَهُ إَِّ مرَأتَهُ مِنَ الغابرين. ولما رسلنا لطنس بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على لهذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ غَيْرَ يُنْكَرِ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 لَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ النُّذُرُ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا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 mesele olanlar, Tanrı olmadan kullar, kafesin kütüğüne benzer. Kütüğüne benzer. Kütüğüne benzer. Kütüğüne benzer. Kütüğüne benzer. Kütüğüne اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يُعْطِيهَا إِلَّا الْعَالِمُ Kalek Allahü Semaat ve Al Arzd bil Hakkı. İnneti Zalik la Ayeti lil Müminin. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن illa allazina zalamu minhum wa qulu amanna billazina unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahu na wa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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ نَّبِىّ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بته وت وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ يَوْمَ يُوَشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يفعبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون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 وَلَئِ سَألتَهُ خَلَقَ السمعَةِ وَالأَرض سَق خ شم سو القََلَ يَقولُن الل Allah yebes tur ve yüdrla innallah b kll şeyin alim ve lins alet hem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 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن جعلنا حرم آمنا يتخطف الناس من حولهم؟